عليهم ولا الضالين هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أم شاج النبتة فجعلناه سميعا بصيرا إن لدينا السبيل إنما شاكرون وإنما كفورا إن اعتذل الكافرين سلاسل وأغلال وشعير كان مزاجها كقورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندى ويخافون يوما كان شطوه مستطيرا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظرة وسررا وجزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها على الأرائك لا يلون فيها شمس ولا زمهرير ودانية عليهم ظلها وذُللت قطوفها واتذللا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب قدرواها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسديلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا دا رايت ثم رايت نعيمًا وملكًا كبيرًا عاليهم ثياب سندس من حرير واستبرق وحل من فضه وسقاهم ربو مشرابا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آذما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وعصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا